بسم الله الرحمن الرحيم قلبي ويحرم بالسجود ملبيا لبيك ربي يا مجيب الدعوة رحلة القلوب قلبي ويسعى بين مرة والصفا ويطوف سبعا في مدار الكعبة اشتد المطلق لن فتح هذا الصنافات سبحان الله سبحان الله ذهبت إلى سيارة إسعاف مرة وأطق عليه الشباب ما يفتح لي يقولون فتح لي فتحة طغيرة جدا ثم قال اشتبغى قلت له معي بنات حال فلان فنبغى نأخذهم قال ما شا سوي لك أنا ما أقدر معي الأناس موتون موتون رحلة القلوب سبحان الله يقول تذكرت يوم الخيار يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه حسيت ذقت طعمها ما, ما هو قضية أني بس أعرف أن يوم قيامه وشهر لا لا لا يقول بجيت أحسم أشياء يقول ثم رجع وطوف في مدار الكعبة قلب ارتوى من زمزم بعد النواة الحد السنة هذه شيء عظيم والأرض ثابتة تحت ما زلزل هنا وهناك, وهناك ستوزلزل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثالها وطال الإنسان ما لها الحج الحج عظيم وتعب والجبال ثابتة ما نصف هنا تنصف الحج أن تشتكي والجو عندك ممتاز كيف لو أدنيت الشمس على قدر ميل وأحرقتك حتى سانع رقك وألجمك ويلجم الناس الجامن هناك شيء عظيم. شي عظيم فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوي وما أدراك ما هي نار حامية أسرار حجر كالقطة. ترميه وحجر تقبله وحجر طف عليه الحكمة العظمى أن الله أمرني بها رحلة القلوب أنظر إليه أعطاني درس أعظم من ستين عام رحلة القلوب إيش اللي دور في عقل هذا الرجل إيش اللي نساه الزحام والتعب عبرة عبرة بعد رجوعها من الحج والله يا جماعة رأيتها في العناية مركزة ما كانت ترى عيني عبرة قلت معي بنات حضوري بنات ألف ونان قال لا تقولي بنات أنا تركتها, أنا تركتها للرحمن قال لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف نخاف من ربنا يوما قم قمطريرا صد المختار تقدم الحج له مزايا مختلفة عن كل أركان الأسر رحلة القلوب يلقيها عليكم عبد المحسن الأحمد الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله أجمعين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد أيها الفضلاء فأسأل الله جل جلاله أن يكتب خطاكم وأن يرفع بها درجاتكم وأن يفرج بها همومنا وهمومكم وأن يقبلنا وإياكم وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما وأن لا يبقي من بيننا شقيا ولا محروما يقول ربي جل جلاله هو خير الكلام وأجل الكلام كلام ربي جل في علا إن هذا القرآن إن هذا القرآن ينذى للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أجرا كبيرا هذا قرآن يهدي إيوالله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما كل هذه الصفات في هذا الكتاب أيها الله وإنه لكتاب عزيز كل هذا في هذا الكتاب قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون كل هذا يا جماعة وما يترتب عليه في وصف هذا الكتاب العظيم أحبت الفضلاء بلا مقدمات ما أجمل أن تعمل العمل امتثالا لأمر الله عز وجل وأقيم الصلاة وقال جل جلال أقيم الصلاة وقال يقيمون الصلاة طيب ما هي الثمر يا رب إذا أقمت الصلاة ما قال يؤدوا الصلاة وصلوا قال أقيمها طيب إيش الثمرة حتى أقيس مع نفسي أرى أني هل أنا أديتها كما يريد الله عز وجل فحصلت الثمرة أو لا قال الله عز وجل إن الصلاة, إن الصلاة تنهى تردك عن إيش عن الفحشاء والمنكر سبحان الله هنا نبدأ ننظر هل تحقق هذا الهدف أو لا ونقارنها بقول الله عز وجل فخنف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة يقسم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أنهم ما أضاعوا الصلاة كفراء لا قال أضاعوا خشوعها وواجباتها وأركانها قال صلّف لاحظ ماذا قال الله ما عز فخلف من بعدهم خلف الأضعال الصلاة والتباع الشهوات هذه بواب على طول فإذا هي تنهى وإذا ما أقيمت يفتح لك باب الشهوات والتباع الشهوات فسوف يلقون غياء أجارني الله وإياكم من هذا فلا بد أحبة الفضاء أن نشوف إيش ثمرت العمل اللي سويناه في حج الأعوام الماضية التي حجت فيها أحبتي التقيت مع أفاضل أمثال هذا المخيم فيه خمسمائة حاج وحاجة هذا فيه ألف حاج وحاجة هذا في ألف وثمانمائة حاج وحاجة السؤال الأول يا جماعة ونحتاج معيدة ونكرى عشرين مليون مرة قد ما نقدر إلى أن نموت يا جماعة هل هذا الكتاب الذي بين أيدينا هل اتخذناه مهجورة أم تعاملنا معه كما يريد رب العالمين السؤال كان كالآكل من منا يا أخوان يوم أن عزم أنه يحج وحجز في الحملة ورتب الأمور كلها ذهب وأعطى نفسه نص ساعة ولا عشر دقائق وأخذ يقلب في كتاب الله عز وجل إلى أن فتح على صورة الحج وقال ما دام أنا سأحج أريد أن أقرأ كلام الذي حججت لأجله فوجئت أحبت الفضلان أنه إن بلغت يد أو يدان رفعتها. ما بين حجاجة لك ألاف هذا في ألف وهذا في ألفين وهذا في ألف تمام مئة وهذا خمسمائة ما ترفع عياده تشوف الناس كلها نازل عيادها فسألت السؤال الثاني كم منا من قرأ كتاب عن الحج كتبه بشر؟ الأياد كلها رفعت، شفت في مشكلة ولا ما في مشكلة في مشكلة عظيمة قرأنا كلام البشر والكلام الوحيد اللي ما قرأناه عن الحج هو كلام رب البشر عن الحج عشان كده يا جماعة لا نتفاجأ إذا سمعنا قول الله عز وجل في سوره الفرقان، وقال الرسول يا رب إني إن قوم اتخذوا هذا إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا يا جماعة كم عندنا أركان الأسلام خمسة صح عطني أي ركن غير الحج هناك في القرآن صورة باسمه ما في ما عندنا صورة اسمها الشهادتين صح ما عندنا صورة اسمها الصلاة صح صورة اسمها الزكاة ما في الصيام ما عندنا لا الحج هو الرقل الوحيد الذي أفردت له صورة باسمه إذا كان هو الرقل الوحيد اللي له صورة باسمه وما قرأناه وإحنا حاجين متى بنقرأها لا بد أحبتي أن نعرف وين الجوح لو قرأنا وقرأ الحجاج بيت الله كلام الله عن الحج، والله لن ترى ما تراه في الحج. ما معنى هذا الكلام؟ والله لو قرأت صورة الحج قبل ما تروح تحج، وأنت في الطيارة بتروح أو بالسيارة أو بالباص، وقرأت صورة الحج، والله لن تتكلم على أحد في الحج، ستتأدب مع الله في الحج. تجد من يخطئ عليك وتسكت، والله لن تشتري أحد، ولن تسب أحد. لكن إذا فعلنا الفعل دون أن نعرف لما تلقى الناس يزعمون ويتكلمون ويشتمون ويسبون لأن هو ما عرف أصلاً ما معنى الحج. لو عرف ليش حج وليش جابه الله عز وجل الحج له مزايا مختلفة عن كل أركان الإسلام. أول واحد أنصورة كاملة باسمه الركبة. اثنين أركان الإسلام. تحتاجها كثير وأكثر من مرة الصلاة كم خمس في اليوم الزكاة مرة في كل سنة كل سنة الصيام مرة كل سنة الحج خد عمرك كله وحج حج تكفيك أن إذا فعلتها كما يريد الله عز وجل والله أن يرزقك الله بها الأدب إلى أن تلقاه سبحانه جل جلال إلى أن تلقى الله لكن إذا حججنا يا جماعة ورجعنا بس اسم الواحد فينا حاج الحاج فلان والحاجة فلانة وخلاص لا والله القضية على تأذنون لنا يا جماعة نمر مرور سريع على صورة الحج نأخذ بس من تلك الجواهر والآلة والآيات العظام نأخذ منها قطرات وإلا لو نتكلم عن صورة الحج وأتينا بالبحار جنبنا كحبر وأتينا بالأشجار كأقلام وكل واحد فينا يكتب والله ما نفذ كلمات الله نتعب والمعاني ما بعدت تخيل كل الكتب اللي تكلمت عن الحج ذكرت معالم في الحج مثل عرف ثم أعطتك كلام عن عرف صح تذهب للفهرس ترجع الوقوف بعده المبيت مزدلفة صح هذه الصورة كلها بعرضها وبطولها ما ذكرت ولا كلمة عرف. الله أكبر. إذا العاقل يقول ما دام أعظم أركان الحج الوقوف بعرف بل قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة إلا أنه لم يذكر في صورة الحج. إذا ما الذي يريده الله مني ومنك أن نفهم إذا قرنا صورة الحج. المغزى أقوى. والمطلوب والحكمة أعظم مما تصور. منا كل كلام البشر عن الحج فيه منا في صورة الحج لم تذكر منا رمي الجمرات لم يذكر في صورة الحج إذا من الذي ذكره الله في صورة الحج؟ صاحب الجماعة سؤال تبعد الذهن الإنسان يقول سبحان الله صورة الحج تتكلم عن موسم معين وعن شعائر معينة لكن ما ذكرت هذه الشعائر؟ فما الذي يريد الله أن يقول لي ولك ويريدني وإياك نفهمه من صورة الحج حجت امرأة نصرانية عندنا في المستشفى أول ما أسلمت الجماعة والله غيرت وصارت إيش؟ تغطي شعرها ونحرها والوجه مكشوف ثم ذهبت للحج ورجعت بعد رجوعها من الحج والله يا جماعة رأيتها في العناية مركزة ماتة كانت ترى عينيها ولم أعرف قالت السلام عليكم ورحمة الله قلت عليكم السلام ورحمة الله فلانا فلانة. حججتي قالت الحمد لله. والله يا جماعة نبرط الصوت متغير نازلة تحت قلت كيف وجدت حج قالت تعلمت أمر واحد وما تذكرت في الحج إلا أمر واحد إيش هذا الأمر تذكرت يوم القيامة تخذ الزحام فتذكرت كلام الله عن سهل عن زحام يوم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغن مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله رأيت الناس يموج بعضهم في بعض، فتذكرت يوم القيامة. رأيت رأيت رأيت رأيت تذكرت يوم القيامة. فقلت سبحان الله، احنا عرب ولدنا على هذا الدين، ها؟ ولو تسأل الحجاج وهم راجعين كيف الحج؟ زحام موت، صح ولا لا؟ كل اللي يتكلم عن اشياء كلها هنا، لكن لو قرأ الصورة الحج تفهم الكلام اللي قاله تحيه. نقرأ صورة الحج صورة الحج تحتها بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ما ذكر أي قضية الحج اتقوا ربكم أنا رايح حج ولا رايح التقييم اتقوا ربكم ليه نخاف وليه نتقي إن زلزلة الساعة إيش علاقة الساعة أنا جاي أحج والصورة عن الحج وأنا مركز في الحج يقول لا تركز في الحج ولكن انتبه إن زلزلة الساعة شيء عظيم يقول أنا جئت بك في هذا المكان مرة واحدة في عمرك حتى تذوق أن يزاحمك أقوام لمدة أيام معينة حتى أذكرك ذاك اليوم شفت؟ يقول جئت بك في هذا النموذج المصغر عشان تبدأ تستعد للنموذج الأكبر لأن اسمع يوم القيامة والزحام والناس فوق بعضها إذا انتعان مع مجموعة من الناس يزاحمونك في كل يوم قال الله إن زلزلة الساعة شيء عظيم والله يا جماعة سمعتها من حجاج يقول الحج العام هذا شيء عظيم الله يقول لك شفت هذا الزحام هذا زحام تافه من جهة التعب ومن حيث الجهد أما من حيث العظم فالرقن عظيم لكن هذا الزحام تافه العظيم هناك الزلزل العظيمة هناك انت اشتكيت ان الحج السنة هذه شيء عظيم والارض ثابتة تحتك ما زلزلت وهناك ستزلزل ان تشكو الحج عظيم وتعب ولدك ضاع ولا والجبال ثابتة ما نسفت هناك ستنسف أنت تشتكي والجو عندك ممتاز إذن كيف لو أدنية الشمس على قدر ميل وأحرقتك حتى سال عرقك وألجمك ويلجم الناس إلجاما هناك شيء عظيم أعطاك شيء قليل وما تحملت قال أجل استعدل نفسك عشان هناك يكون وضعك مختلف شفت كيف بداية صوت الحج إن زلزلة السال شوف الرسالة اللي تحتاج وأحتاج أن تتأمل فيها إن زلزلت الساعة شيء عظيم يوم ترونها كل كلام عن ذاك كل اليوم وأنت الحج يوم ترونها يقول أنت ما شوفت الموقف اللي بقول لك إياه لم تره في حياتك لو حجت كل سنة لن ترى الموقف اللي قال الله يوم ترونها لأنك رأيت مع أشدت الزحام إلا أن الأب تمسك لولد والام معها ولدها يقول هناك من شدة الموقف حتى تعلم أن هذا ليس عظيم هناك سوف ترى يوم ترونها ثم ذكر أعظم علاقة بين شخصين على وجه الأرض إيش أقوى علاقة بين شخصين ليس الأم الأمين الأم الرضيع أقوى علاقة هي بين المرضع ورضيعها حتى يجوع يدور لبنها شوف العلاقة قال الله عز وجل شفت أقوى علاقة بين اثنين من عظمة الموقف اللي قدامي وقدامك بتشوفها قدامك أم تترك ولدها وترميه وتذهل عنه يعني ما يجي تذهل يعني ما يجي في بالها لحظة تنتفت لها لو أنا وإياك وإحنا حاجين نفكر في هذه والله تتغير أخلاقك في الحج تتغير أهدافك اللي قبل الحج كانت عندك وتبدأ تفكر فيها اللي يرضي الله أن يمشي اللي ما يرضي الله أن الأهداف اترتحت قال الله عز وجل يوم ترونها تذل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملا في حوامل يحججن يحججن نعم هناك حوامل يحججن يقول هناك ما في أحد حامل الليماءة وهي حامل تقوم وإذا رأت طاح الحمل يوم ترونها تذل كل مرضع عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس يقول سترى أنت رأيته مع الزحام لكن كل واحد بعقل يقول هناك بيفقد عقله من المشهد وَتَرَ النَّاسَ سُمْكَارًا وما هم بِسُكَارًا وَلَاكِنَ ولكن ايش الصورة عن الحج ما يقال ولكن زحام الحج شديد صورة الحج ما تتكلم عن الحج تتكلم عن الحج الثاني هناك الحج هنا يدخل كثير من المسلمين اللي هناك الأولين والآخرين المجموع ولكن عذاب الله شديد هذه مقدمة صورة الحج أقرأ أي كتاب لأي مؤلف من البشر عن صورة الحج ما يفاجئك بهذه المقدمة هذه أول آية صورة الحج سبحان الله هذه الآية تجعلك تبحث عن آيات الحج اللي في القرآن كله ستجد الأمور اللي ذكرها الله في الحج كل آيات الحج في غير صورة الحج خذ أي آية في سورة الحج في أي مكان مثلا في سورة البقرة مثلا يقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، صح؟ آخر الآية دائما يرسلك الله هذه الرسالة في آيات الحج كأنه يذكرك مع كل آية فيها الحج اسمع لا تنسى هذا مش آخر الآية واتقوا الله والإيش علاقة واحد ذا واحد رايح, رايح لا رايح اليوم الآخر اليوم الآخر عندنا اليوم الجماعة عند تحصيل حاصل ترى كل ما قل إيمانك واليوم الآخر كل ما تجرأت على على محارم الله وكل ما زاد إيمانك كل ترى كلنا عند شهوات وكلنا عندنا فتن نشوفها في الشارع وفي كل مكان وكل منا من عنده قدرات على نيل معصية لكن ليش فلان تيسف له يقول لا ما عاد الله وفلان يروح يدورها هذا الإيمان باليوم الآخر الموظف اللي يعلم إن إذا ما حضر يومين بيفصل يحضر ما أدري الله بعذر اللي تأخر يقصم من تلقاه في الشارع ماشي بسرعة يمكن يقطع إشارات عشان إيمان عنده أنه لو لم يأتي في الوقت المحدد سيعاقب هل تعلم أنك لو كنت تكبت المحرمة ستعاقب نعلم لكن الإيمان بهذه القضية يختلف عشان كذا إيماننا بالأشياء اللي في الدنيا نعملها بسرعة وما نتأخر فيها دوامات، صح؟ والأشياء اللي في الآخرة إذا كان إيمان قوي أحسن من هذه وأعظم من هذه. التزامك بها أعرف. قال الله عز وجل: واتقوا الله واعلموا كلها واعلموا. أعلم إيش؟ أن الله شديد العقاب يا رب الجحيم حج. تقول اعلموا أن الله شديد العقاب افتح أول صفحة وأول آية تلقى نفس الكلام يا أيها الناس اتقوا ربكم وفي آخر الآية ولكن عذاب الله شديد وهناك شديد العقاب ما هي الرسالة اللي يبغى يوصلها لله الحج أشهر معلومات لكن الموعد الثاني النموذج الأكبر لا أحد يعلمه ولا يجلها لوقتها إلا هو الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج أقدر أخالفها؟ تقدر تخالفها في البموذج الأصغر تقدر ترفض وتقدر تجادل وتقدر تفسق صح؟ وسباب المسلم في السوق لكن في النموذج الأكبر لا تسمع إلا همسا المتكبرين تطأهم والعواذ لا البهائم وما يقدر يقول لا ما تشوفين ساكت والناس يزاحمونك وما تقول شيء خمسين ألف سنة لما تفهم الدرس هذا تقول أنا اليوم ما مدامني أقدر أبتحملهم خمسين ألف سنة أجل بسكت وتحملهم عشان أنجوا هناك فلا رفث ولا فزوح ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله ماذا قال بعدها؟ وتزودوا فإنا خير الزان احنا فهمنا في ألف صح؟ عشان كذا أهم شيء في ألف وهم شيء قريب والحملة هذه معروفة ولا معروفة هناك يقرر معلوماتها في الكتاب إن الثاني ما في فئة في فيه أناس في ظل الرحمن، مو مخيم واحد البشر، اختار مكانه جهز على جد، لا، والأمور تخاص بمن صنعها، وذاك الظل صنع الله الذي أتقن كل شيء، أقل سبع اللي ظلهم الله في ظله، وهلك منهم شيء، هل دعت كم رأذات منصب والجمال وأقول لا إني أخاف الله، هل هل هل, هل راجح؟ هل إذا ذكرت الله خاليا لوحدك فاضت عينك هل حجزت هذه هذه حاجة ما هو بخمس آلاف أو سبعة آلاف وعشرين هذا حاجة فقال الله عز وجل في هذا الموقف النموذج الصغير أي شيء تفعله يعلمه الله سامح واحد مكتوب لك تقب موازينك نجات لك يوم الزحمة لينك تعطي مكتوب تغض بصر مكتوب لكن هناك ما تقدر خمسين ألف تقول سبحان الله ولا ينظر ينظرها إليك لأنه كلها هنا اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل فقال الله وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد فإن خير الزاد التقوى الآية واتقون يا أولي الألباب سبحانك اشترك رسالة اذا حجيت ورجعت وما عندك شيء منها رسائم والله في مشكلة ثم قال في الوجه المقابل واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن؟ لمن اتقى اللي فهم الدرس وبدأ قلبه يخاف من اليوم الآخر ما عنده مشكلة يرجع قبل يومين؟ أو بعد يومين لمن اتقى ما انتهت الآية شو بعدها؟ واتقوا الله كل آية في الحديث تقو تقو تقو اللي بعدها؟ واتقوا الله بعدها كلمة فقيلة صائقة من السماء واتقوا الله وأعلموا أنا يا ربي حاج ورجعت وأريد أن أقفض راجع لأهلي ما الذي تريد أن أعلمه واعلموا أنكم إلي تحشرون شفت الرسالة يقول جب بنتك عشان تتذكر المحشر اليوم ارجع لها لك هناك في ذاك المحشر لن ترجع إما إلى جنة وإلا لنا فيرجع الإنسان متعدد مع الله خلص لأجل هذا والله رأيتها بعيني يا جماعة رجل من إخواننا من مصر يمشي راكع في الجمرات احدود بظهره ورقع عظمه والله يا جماعة معه أغراضه يمشي كأنه راكع وأنا واحد الدعاة رأينا مشاهد في ذاك اليوم في الجمرات لا تنسى ادعو الله أن يرزقنا وإياكم قلوب حية إذا قرأ طورة الحجب يتناظر الناس والله نتناظر الناس ويشدك كل موقف ويؤثر فيك كل موقف وكل خطوة تؤثر فيك وتحرك فيك وتزيد إيمانك وتذكرك برب العالمين نمشي فجأة هذا الرجل الشايب الكهل الكبير ترك الأمتعة ومسك في واحد ولد صغير يعني شاب مسك فيه قال الله سمحني يا ابني سمحني الشاب ما يدري أصلا ليش مسك فيقول له على إيش يا ولد ما في شيء قال سامحني سألتك بالله تسامحني الولد ما يدي ليش معصوب وعلى ايش اسامحه قال وانت ماشي انا ضربتك بكوعي بطنك واخاف اخسر هالحجه اللي تعبت اجمع فيها سنين وما ارجع كيوم ولدتني امي على هالضربه فسامحني قال ولد مسامحك قال قول والله اني مسامحك قال والله اني مسامحك والله يا جماعة جلس الرجل يبكي معاه والناس تزاحموا يقول يا رب يا ربي سامحني اشهد يا ربي انت شاهد يا ربي سامح انت شاهد وشوف كم واحد فينا يضرب أحد ولا يخطأ على أحد في الحج ولا أحد يدوس على طرف ثم يبدأ يضعد ويزبد جماعة ناس فاهمة ليش تحج عنده هدف أن يرجع ولا عنه ولا شيء وده يرجع والصحيفة بيراه والذين يؤتون ما آتوا قلوبهم وجلة وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون والآخر لا أنسى إذا ذكرت يا جماعة يقف شعر كأني أراه الآن ولا أنسى ذاك الموقف الذي طبع في عقلي وحفر والله جماعة في قلبي تأدب بعد ذاك الموقف بفضل الله عز وجل على قدر وسعنا وعلى قدر ما وفقنا الله فيه في الزحام قبل أربع أو ثلاث سنوات زحام شديد الجمرات والناس يموجون والله كأنهم سكارى. نحن الرجال ما كان معنا إسائي مع أن يكون مع نساء في تلقاه يحاول عليهم ويضعف كنا بأنفسنا أنا واحد الضعاف ويموج بنا الناس هم اللي حركوا فكنت يعني أرى هذا يتكلم على الثاني والخامس يقول له يا أخي ما تشوف فأنا يعني فاهمنا غلط ناسين أننا بنجتمع يوم أكبر من كده وبنتحمل غصب علينا الشاهد أن في وسط ازدعاق هذا واحد وأعطاه الله عز وجل جسم إلى اليوم ما رأيت مثل ذاك البنيان سبحان من صور ذاك الرجل رجل جسيم طويل وآتاه الله سبحانه وتعالى في الجسم والله يا جماعة مميز بين كأنه علم بين الناس من طول والله يا جماعة الناس تدفهم يمين يسار غصب عليهم والله أنظر إليه أعطاني درس أعظم من ستين محافظة الناس تزاحمه وأرخى نفسه الناس ينظر فوق في السماء ثم ينزل رأسه وشوفه يتمتم بكلمات ثم ينظر يلتفت على الجبان وينظر الناس ثم ينزل رأسه ثم يبدأ يتكلم يهز الصيحة ثم يرفع رأسه فوق وينزل رأسه الله يا جماعة شوفه يندفع فبفضل من الله قدرة من الله جنبه جمة أحزحام إلين شو أبى أشوفه شو يقول توني قارئ صورات الحج وهذا فاهم أيش هو يعني قوة وعنده قوة جسمه عنده جسم لسان وعنده لسان وعند ليه ما يزاعق مع الناس أو يزاحمهم وجالس بها كأنه أضعف واحد فينا وأقرب من عنده الله يا جماعة بين صوات الناس والتلبيه والزحام وهذا يناظر في السماء ثم ينزل رأس يقول يا ربي هذا اليوم هيا يا ربي هناك انترحب يا ربي هذا اليوم هيا يا رب هناك رحمني أنا قاعد أقول وش اللي هناك إيش اللي يدور في عقل هذا الرجل إيش اللي نساه الزحام والتعب لأنه يعرف إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترون ما تدل كل مرضات عما أرضات لأنه يعرف واتقوا الله وأعلموا علم نحسبه والله حسيب علم, علم اليقين أنه جالس في يوم ومجموع في يوم أكبر من هذا وأعظم من هذا واعلموا أنكم إليه تحشرون هل علمنا يا جماعة كانوا والله ما نتكلم مع عهد ولا نسب أحد حبيبي الغالي لو أنك كنت مسجون عشرة أيام في الزنزانة انفرادية ثم جاءك الخبر كالصاعقة أنك أول يوم تخرج منه من هالزنزانة الانفرادية سوف نسجنك خمسين سنة هل ظنك لما يقدمون لك طعام في العشرة أيام هذه هل تجادلهم ولا يهمك الأمر لأن عقلك يفكر في الخمسين سنة ما يهمك الشعطونك ايش صار فيك في العشر أيام مع أنها ألم وشدة وبأس إلا أنك تفكر تفكير في الخمسين سنة أنساك العشر أيام اللي أنت فيها عشان كده يا جماعة هل احنا فعلا إذا حججنا لكل من نحج فينا هل استشعرت المعاني هل يحدثني أحد المسؤولين في وزارة الداخلية لإحنا الدول ولا أعنع لكم القصة لأنه والله قالها لي بنفسه والله يا جماعة أنزحة لنصف صبر الرجل منطقة متغير يقول شفت التغيرات بكلها يقول حصلت معي في الحج ليش رجل مسؤول ماله عنده منصب عنده جاه عنده يقول تغيرت حياتي من الحج بعد توفيق ربي جل جلاله قال الله سبحانه ليشهدوا منافع لهم يقول أنا والله أشهد أني شهدت منافعي يقول أخترت من بين مجموعة أن أكون مع أفراد العائلة الحاكمة لتلك الدولة الخليجية عشان أكون أنا المسؤول الأول على المحلة الحج. يقول فعلمت وقلبي يرجف من يوم وكلت بهالمهمه وقلبي يرجف والله ما عاد نومي نوم ولا ليل هين ولا نهارنا هاض نهار مضطرب خايف هل سأنجح لاني إذا رجعت وانا ناجح وقالوا فلان بيض الله وجهه وفلان ها وسيرتفع قدري عند الناس يقول هذا مبلغ من العلم ذلك مبلغهم من العلم يقول فهمي بس شلون أنجح وشن ارضي هالناس يقول الحمد لله الأمور ماشية وأنا ما أنا مطلب والله وبالأجهزة وتنسيق هل الجمرات فيها بزحمة الآن تنسيق مع الجهات الأمنية و... يقول فلما قالت لي تلك الأسرة قالوا بنطلع عن الجمرات يقول فقلت انتظروا حتى أنسق الموضوع وأشوف الزحام والأمو بزحام فالوضع كان يقول جوزي وانحضر قبل أربعة ثالث سنوات شاف الجو كيف كان في الجمرات إياه التشريق جو عجيب وامطار خفيفة وجو لا يوصل قال بنطلع قال اصبر شوي ما ندري عن الجو كيف قال بنطلع بنطلع المهم يقول أخذت معي مجموعة من الحراس يمين ويسار يقول طلعتنا وياه يقول لما مشينا نزل المطر يقول فبدأ الأمطار بشكل جميل يقول لما وصلنا قرابة الجمارات اشتد المطر يقول انفتحت السماء فتح جيب واللي حج أو شفت الصور اللي طاحت سيارات تنزل وهي جماعة ما قدرنا ننزل من البغص يقول لما شد المطر ما عاد أقدر أرجع ولا أقدر أتقدم يقول فصرت زي المجنون الآن كلنا يقول سبحان الله يقول تذكرت يوم الخيارة يقول فذهبت إلى سيارة إسعاف مرة وأطق عليه الباب والشباك ما يفتح لي يقول ثم فتح لي فتحة صغيرة جدا هم قال اشتبغى قلت له معي بنات عال فلان فنبغى نأخذهم قال ما ايش يسوي لك أنا ما أقدر معي أناس موتون يقول فأقلق الشباك راح مع ناس موتون يقول تذكرت آيات صواعق في رأسي يوم يفر المر من أخيه وأمي وأبي يقول حسيتها ذقت طعمها ما هو قضية أني بس أعرف أنه يوم القيامة وش... لا لا لا يقول بديت أحس بأشياء يقول ثم رجعت وعالج أمواج المياه اللي عندي ورجعت لهم أدور لهم أي مكان فوجدت موقف فوق وفيه شيء من الظل عن هالمطر والمطر يعدي عليهم فوق الجبل وفيه رجل من باكستان معه معه بساط على الأرض قلت تبي تبيع هذا هالبساط فقال لا قلت له بمئتين يقول زي المجنون قلت له بمئتين ريال يقول قال لا قلت لها بمئتين وخمسين يقول قال خلاص خذها بمئتين وخمسين ثم قال بسكني قال لا أنا أشتريتها بعشرين ريال شوف خايفين يا جماعة على حجه يقول قلت ما يا خال ما عليش بمئتين وخمسين ولو طلب أكثر أعطيته يقول ثم وجدت مكان كأن الله سبحانه وتعالى جعله ملاك الرجل يقول مكان فيه رجل من إخواننا من السودان يقول مكان سبحاني يمكن أحسن مكان في ميناء كل ذاك المكان يقول رجل جالس والله ما جيه الموية الموية تستعديه يقول على فرش وعلى بصان يقول فقلت له أبغى أعطيك اللي تبغاه بس فك ليه المكان يقول بس البنات هذه هنا يقول فقال لي أنت مجنون كيف أعطيك المكان قال أعطيك خمسمية ثمان مئة ألف قال لي أنت بعقلك كله مجنون هذا المكان وين أروح شايف الناس انت لا تعطيني ولا أعطيك يقول يوم قلت له معي نساء يقول اقسم بالله كأني كاسر قلبك كسر قال معك نساء لا خلاص خذ المكان يقول فقلت له معي بنات هذول بنات الفلان قال لا تقول لي بنات الفلان انا تركتها للرحمن ما تركتها لبنات فلان قال تعال جيب وقال بعطيك قال لا تعطيني يقول والله ما اقرض بدأ يربط ويحزم ومشى يقول قال لي روح الحق عطى اللي يبغى يقول فانا حقته وانا والله اصارع المياه واصله عند عند الافخاد المياه يقول فقلت له خذ قال يا اخي ما ابغى شيء روح روح يقول فرجعتهم قال طيب روح خذ اسمه عشان نكرمه يقول فانا في صراع رحت له قلت له طيب عطني اسمك قال ليش قال عشان اذا رجعوا يكرمونك قال لا نريد منكم جزاء شكورة، إنا نخاف، نخاف من ربنا يوما عبوسا قم لا نريد منكم جزاء على شكورا، إنا نخاف. من ربنا يوما عبوسا قنطرة فأسأل الله أن يصدق له ما بقي من الآية فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرته وسرورا وجزاءهم بما صبروا جنّتا وحريرا أسأل الله أن يجعله من ألف فردوس الأعلى يقول فعلمت أن في ناس تسعى لرضى رب العالمين وأنا جالس أسعى لرضى الناس المخلوقين من طين يقول غيرت هالمواقف في عجيب يقول فعلمت من يوم رجعت من الحج وأنا أكبر ما عندي أن أرضيه ووالله ما وجد طعم في قلبي إلا يوم صار هذا هدفي فحبيبي الغالي هل عندنا عمل مثل هذا ما عملنا إلا لله وتحملنا فيه وصبرنا عليه وما يلقاها إلا الذين صبروا على إيش صبرنا يا إجمال البنت ما صبرت على الملابس الحرام واحد يقول والله ما أصبر عن الغزل والثاني يقول ما أصبر عن مواقع محرمون كلنا أحبة يقول طيب واش تبغى الجنة بكم وما يلقاها الذين صبروا وما يلقاهم إلا دوحظ ناظم أيه لأجل هذا حبيب الغالي الملائكة أول ما تدخل على هالجنة اشتقوا لهم سلام عليكم وهم في أعز نعيم وأجمل جمال ينظرون إذا رأيت من تحتك الأنهار ومن فوقك ظل الرحمن والعرش عرش الله جل جلاله ولهم ما يشاؤون فيها في جنان خالدين المرأة تلبس سبعين حلة فستان سبعين طبق يرام الخساق من وراء الحلل وموضع الصوت أخير من الدنيا وما فيها ومسيرة طل الشجرة مئة عام مدللين يقول الله عز وجل وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ يَلْقَاهُ مَلَكَ يَقُولُ له سَلَامٌ ليش سلام؟ يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة يقولون سلام عليكم ودخلوا الجنة ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون يقول رجل صاحب أجرة يذهب من مكة إلى جدة ورايح جاي يقول ما أنام عيونه حمر ما ينام شغال هذا موسم يأخذ الحجاج من المطار إلى مكة يقول فأركب مع مجموعة ثم وهو راجع قال لمن معه أنا ما أقدر أكمل نقف ثلث ساعة أو نص ساعة في المحطة فأوقفتهم كان من بينهم يقول رجل وزوجته من باكستان يقول والله يا عظيم يا جماعة ما رأيت أحد مثله يقول لا في الإحرام عليه أشوف أضلاع أشوف العظم جلد عظم يا الله يمشي هو زوجته يا الله يتحركون يقول فقلتهم بنزل آكل فنزل كل مجموعة ورحت أكلت المطعم ورجعت شبعان حمدت الله عز وجل يقول أبغاهم يركبون ففوجئت عند إطار السيارة اللي ورا يقول وجدت رجل وزوجته قاعدين وحطينهم تحتهم كيس وخبز مكسر يابس وماء ويأخذان من الخبز المكسر يغمسونه في الماء ويأكلوا ويغمسونه في الماء ويأكلوا يقول بغيت أنجنه أنا آكله اللي بقيتها أكثر من اللي أكلته وهذول يأكلون يقول فقلت لهم أب أحسن فهم عربي ما جو جول لله وكفى والله لهم عز هذا الهدف يقول فقلت لهم بشتري لكم أكل ما وإيش تبغون ما يفهمون شيء يطالعون بعضهم يتبسمون يقول فرحت للي عب بنزيد فقلت تعال قل لهم أبشتري لكم إيش تبغون ما الذي تشتهونه يقول فقالوا ما نبغى شيء قال قل يقول أنا والله عبكي قلت فقل له لهم ما راح آخذ منكم فلوس لا حق الأجار ولا باخذ منكم فلوس الطعام مجانا من عندي بعطيكم إياه وبوصل لكم من بس أطلب اللي تبغون قالوا قل له ما نبغي شيء يقول فقلت هذا لا لا لازم نشتريهم أي شيء يقول لهم ووصلت أعرف عليهم يقول نظرت بعضهم يتسامون ثم قال هذا قالوا قل له أنا وياها متزوجين من, من خمسين سنة وأول سنة اتفقنا إن نحرم أنفسنا عشان نجمع الحج ومن خمسين سنة ونأكل هالأكل وما ضرنا ولا بضرنا فما نبغى يوجبتك شكرا سبحان الله صدق الله جل جلاله وأذن في الناس بالحج الله غني يا جماعة وإحنا الفقراء يقدر يجيب ناس من خمسين سنة يفكر حج وإحنا نقدر نحج نقرر بكرة وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يقول لو لم يجدوا إلا على رجليهم جو إلا على الأقدام أن قلوبهم اللي جابتهم ومرت فيهم يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم إيه والله لهم فإيش بيقول اللي عنده استطاع وعنده مال وفي السنة هذه سافر كم سفرية للصيف ويقدر يحج وما حج عشان كذا الله سبحانه وتعالى يقول وللله على الناس حج البيت من استطاع من استطاع إليه سبيلا ما قال بعدها ومن أثم ومن ظلم ومن فسق ومن فجر ومن عصى لا قال بعدها ومن كفر فإن الله أيش غني عنه لا فإن الله غني عن العالم كل الناس كلهم الله غني عن جماعة من الإجابة الناس دول كلها الله ولا بأي عضو مكة يا جماعة ما جعل الله فيها أنها يقدر يجعل مكة أجمل بقعة في الدنيا صح كما جعل سبا مع أنها أحب البقاع ليه ما أعطاها صبا ليش ما جعل فيها أنها ولا جعل فيها ثمار ولا جعل فيها جنان خلابة ولا جعل فيها أمطار ليش عشان ما تأتي إلا لله تسافر أماكن ثانية عشان جوها زين سافر أماكن ثانية عشان فيها واللي يعذبنا بعض المحرمات ويسافر مكان ثاني عشان فيه هذا المكان ما يجيبك فيه أي شيء من اللي يجيبك قلبك فاجعل إيش أجساد الناس فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم والله ما يجيبنا لقلوبنا يجمع بعد الله عز وجل لأجل هذا حريب الغوال مدام ما, ما يجيبنا لله عز وجل وما يجيبنا لقلوبنا نتفق لحج ورسالة لكل من سيحج أن يقرأ صورة الحج ثم يقرأها بقلبه قبل لا يجي الحج تعالى حبيب الغالي نمره سريعا على محطات الحج الحاج قبل أن يحج يخبر أهله صح ثم ينتقل كسر في قلبه صح صح ولا لا إن قلبه الآن ترك أهله ودعه والدموع تشابكت في الدموع ثم ذهب ثم بعده يمشي لابد أن يحصل له انتقال ومحطة غير من حياته وين عند الميقات حالته تتغير بشكل شديد وشكل عجيب ثم يقف عند الميقات حتى لو فوق الطيارة تلقاه محترس ما الميقات صح لأن فيه نقطة تحول قدراتك بعد هذه أقل من قدراتك قبلها المساحة اللي عندك من الخيارات أقل بعدها مرحلة حتى لو كنت الجو حتى لو كنت في الجو تأتي عند الميقات ايش تسوي تخلع ملابسك صح إن كان قلبك حي سيقول لك ما دام هرحة قلوب فاجعل أفئدة من الناس سيقول لك قلبك سبحان الله ودعت أهلك انكسر قلبك وقفت في ميقات ثم نزعت ملابسك خدا ستودع أهلك انكسر قلبك تقف في ميقات ما تعلمه وما تدري نفسهم ماذا تكسب غدا وما تدري نفسهم بأي أرض أن تموت ثم ستقلع ملابسك لكن بغير يدك ثم بعدها بعض الناس يغتسل يقول لك قلبك وغدا سيكون لك هذا ثم إذا نزعت ملابسك غير يدك ستغسلك غير يدك ثم بعدها الطيب صح؟ بطيب أنت اختاره يقول لك قلبك سبحان الله نفس الموقف اللي سيحدث لك في يوم من الأيام لكن الطيب لن تختاره، أنت سيختارها المغصر صح؟ ثم بعدها تأخذ خرقة بيضة وتلفها عليك صح؟ يقول لك قلبك وغدا إذا نزعت ملابسك غيرك يد... أيادي غيرك وغصلتك أيادي غيرك وطيبتك أيادي غيرك سيلفك بخرقة ولفافة بيضاء أيادي غيرك ثم بعدها تخرج كأنك ميت حتى ظفرك ما تقدر تقص ميت بس يمشي حتى شعره ما تقدر تقطعه إيشان لا ينكح ولا يغطو ميت ما لعي صوته ما يطيب إيشان ميت لكن يقول لك قلبك اليوم ميت وتمشي والتوبة مفتوح. غدا إذا لفوك والله العظيم تقول رب يرجعون ما عندك الهدف واحد لعلي أعمل صالحاً فيما تركت وسيقال لك كله فاليوم عشان لكذا يبدأ قلبك يتحرك تركب الباص وتبدأ تشوف الناس والله إن بدأت بهذه البداية سوف تلاحظ أن حجك له طعم حياتك لها طعم كل موقف في الحج يؤثر فيه أبثل حجاجة جماعة والله يمشي ولا يدريش بالصدر عشان كده تشوف فتيات متبرجات تجي والله ما عندها وتأخذ أوزار ليتها ما حكت. وأنت ماقي فوق الباص تنظر يمين وانت راكب مع الحملة وحاجز وتشوف الناس تحتك شفناهم يا ياجماعة شايل مع أغراض وبطانيات يا الله يمشي فيقول لك خلبك تقدر تسويها في ذاك اليوم تقدر تجي مرتاح ذاك اليوم. يوم يحمل غيرك الأوزار قدامك في يوم القيامة، إن استطعت تفعل، بيبدأ قلبك معك واحدة واحدة، وبيقول لك ترى هناك أناس لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقام الملائكة يقول لك خلبك ويوم تقوم الساعة. يومئذ يتفرقون وفي النموذج هذا يتفرقون الناس ليس كل الناس في حمل فئة علف وليس الناس حمل فئة باء في ناس على رصيف وفي ناس على الأسفلت وفي ناس ما هو لا رصيف ولا أسفلت وطلع عليه اليوم هو يدور صح ولا لا يقول لك الله انظر ركز في النموذج هذا ترى أبحشرك وتشوف المواقف ثانية لكن أشد وأن جالس الطالع ناس يحمل أوزار وتتذكر خود الله ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا سأ ما يزرون ثم بعدها وأنت في الحج جالس تأمل في اختلاف الناس هذا في رصيف وهذا جالس وهذا دخل ثم تفاجئ أنك جيت ولا الحملة عندها حراس صح؟ يقولك وين البطاقة؟ عشان يا يسمح لك تدخل او يقولك ارجع ثم تطلع لبطاقة ثم يقولك يدخل ليش؟ لأنك حاجز قبل ما تلبس الأبيض فهمنا الدرس؟ ما هي مكاتب حجز حملات في وسط في وسط الحج صح؟ كلها قبل لا تلبس الأبيض تعال احجز قبل اننا حاجزين؟ قبلنا أن ننبس أبيض جاهزين فنبدأ نجه هذا الشمع وأن تنظر للناس تفاجأ إلا صارخ يصرخ من ورائك الطريقة حاجة طريقة حاج ثم تنظر وراك إلا الشرط العساكر يفتحون الأبواب ويفتحون الطرق ويوخرون الناس مين ويسار ثم يأتي سيارات مكتوب عليها ضيوف خادم الحرمين الشريفين ثم تمشي أمامك هذا الموقف في ناس ينجح في ناس يرسم في ناس يقول لي أحظهم وفي ناس ينظر ثم يقول سبحان الله هؤلاء لهم علاقة بملك من ملوك الأرض فيسرط أمورهم في هذا الموقف العظيم هل عندي علاقة مع مالك السماوات والأراضي فآتي يوم القيامة مع ما الضيوف خالق السماوات والأراضين الذين ذكرهم ربي جل جلاله وقال يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وشوفوا في التاني جاي رايح للرحمة حولهم مناقد إلى الرحمن وبدأ اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين ونسوق المجرمين إلى جهنم ورد أعذل الله أكبر. فتقدر تصلح نفسك وعلاقتك تزين مع ربك اليوم وأقدر وأنت تفكر في هالقضية. إذ بأحد يحرك رجلك من تحت فتنظر إذ به رجل قد قطعت قدماه وقطعت أطرافه كفوفه وجالس يحرك رجلك. فتنظر إليه. فيقول لك أبريال صدق لله فيقول لك قلبك سبحان الله في يوم القيامة إن استطعت أن لا تلحق أهلك وأولادك تقول عطوني حسنة فاخذها الآن جمعها الحين فتجد فكرك يتغير تجدك تعرف طعم حسنة إذا قلت لحد السلام عليكم يجي قلبك يقول كملها وقد عشرين حسنة زيادة إذا لقيت من في الأرض لقد تشيرها تفرح باللي اذيك تقول أنت لما تشوف الحج يا رب لاجلك اقسم بالله تحس بطعم الحج والله تحس بطعم يقول الله جل جلاله في ثاني آية من آيات الحج ومن الناس من يجادل في الله غير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فإنّه يضل ويهدي إلى عذاب السعير. سبحان الله. شوف الدرس الثاني. شوف درس الحج الثاني. ثاني آيات الحج اللي نبغاه تتعلمه في الحج أن لا تجادل. واحد في الحج. تلقى رصيد مثلا خمسة مليون. وتلقاه ساكن في قصر وتلقى ثوب كم مئة ريال واشماغه بكم ثم تسألها تقول طيب انت ليش لابس نفافة مثلك مثل أفخر واحد في الدنيا وتلقاه ما يوجاد ما يقول أنا عندي فلوس ليش يلبس البيض ليش ما روح صح يقول سمعنا وأطحنا. هذا التاجر صاحب العمارات والتجارات نايم فوق رصيف قل طيب أنا عندي فلوس أبروح أسكن فيه؟ في فندق شوفوا لا أحد يجادل سمعنا طاعه تبغان النوم على رصيف؟ النوم على رصيف طيب ليش إذا رجعت للحج الجاد الفيل كامل إذا رجعنا لازم نقول من الحج بعد ما نرد بس ماروح الكفيف تحج في العمر ترجع فاهم الدروس هذه كلها ما تجادل فيها ولاحظ الحج حجر تلقطه وحجر ترميه وحجر تقبله وحجر طوف عليه إيش هذا يعلمك الحج إنك تسوي الأشياء ما دام ثبت عين لا ولد سبحان الله العظيم آخر درس هو أهم درس في صورة الحج كله وفي الحج كله أن يحقق التوحيد في قلبك أنه لا إله إلا الله قولا وعملا لا أدعو غير الله ولا أرجو غير الله ولا ألتجع لغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله عشان كذا آخر آخر صفحة في صورة الحج إيش هي يا أيها قرب مثلون فاستمعوا إن الذين تدعون من دون الله أي أحد تدعوه تقول يا علي يا شاذلي يا حسين يا بدوي إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقون دبابة والله خلقك أنت كبكر لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له سبحانه شوف القدرة وشوف ضعف من دونه وإن يسلبهم الذباب شيئا أي شيء من طعامه وقع على وجهه وأخذ أي شيء لا يستنقذوا من ضعف الطالب والمطلوب كان بعدها ما قدر الله حق قدره يأتي حج يقول يا فلام وهو في الحج يدعو غير الله ويلتجل غير الله ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز حبيب الغالي إن استطعت أن تدعو الله أن يصلح قلبي وقلبك وأن تقرأ آيات ربك قبل أن تحج ففعل فإني لك من النصح وأصلي وأسلم على أشهدك